قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير اما أم يشركون كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا سال الدمو العارفين تسيلوا مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بحضراتكم معنا جديدة في برنامج صفوة نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب ضيفنا الكريم الكبير الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم في بكم بك وسهلا بارك الله في بارك إن شاء الله الله يبارك فيك. وما زالت رحلتنا وهذا العبق العظيم الذي نتنسامه من رائحة حديثنا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام متواصلة منذ عدة من الحلقات المنصرمه مع قبيلتكم وحقيقة أشعر أننا في هذا البرنامج نتناول السر بمنظوم جديد يعني ما ألفنا عليه في الفضائيات وما ألفنا عليه حتى في الكتب حينما كانت تستعرض السيره يعني هذا يعني هذا هذا مم مبتدى وخبر أم هذا سؤال <تصفيق> هذا مبتدى وخبر أوروبا عظيم في مشاركتكم على لكل الم المشاهدين والمستمعين الكرام في تناولنا لهذه السيرة والجوانب في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> حمد الله ربنا عالمين وصلى الله وسلّم على مبعوثه رحمة من العالمين سيدي المحامي. يعني أنا أرى وظف أعلم أننا أمام بحر زاخر. هو بحر النور الذي يشكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه هو في أي زاوية من زواياه إذا وقفت على ساحل هذا البحر تجد الخير الكثير. فربما يعني في هذه الحلقات أنا أعتبرها روحية. نعم يعني أعتبرها يعني يعني كان أستشعر أنني في مسجد والمريدون أمامي وأخذ منهم. يعني شيئا من عبق اخلاصهم فينطلي هذا على لساني مما يستخرج يعني لا علما ولا فانا ما زلت اقول انا طويل بعلم احبو على مدارج العلم حتى يعلمني رب العباد عز وجل ربنا وفيت من العلم الا قليلا لان لان الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كلما سمعت عالما من العلماء او قرات او قرات سيرا سيرا من سير الصالحين يعني بالامس لمحت جمده المجاهز.أقول سبحان الله يعني الكل من رسول الله مختلفون. صحيح. من البحر، أو غرفا من الدين. البصيري صحيح. البصير. البصير. الجوزي يقول أي قضاء عباده الصالحين قبل قبل الفجر حتى يستطيع كل واحد منهم أن يتنسم نسيما نقيا قبل ان تلوثه انفاسه الذين اشتيقظوا بعد شروق الشمس الله جاب من اين الكلام ده جابه من رسول الله يعني يعني, يعني انت عندك كنز الكنوز وكل بما فتح الله له من جزء يقول انظر كم كتاب قلتها سيدنا رسول الشخصي جواب بعض سبحان الله اذا ان كلمت عن اي جانب ف... فالاقتراب منه يجب ان يعني أن تقترب منهم باحترام كامل وبصدق كامل وبيقين كامل وأنت على يقين أنك سوف تأخذ ما تريدك لخير الدنيا والآخرة فمسألة سرد السيرة سردا هكذا قصصيا يعني أنا أرى لا يترك اثرا يعني نحن لا نقص قصة أبو زيد الهدادي لا ولا بحث عنتر ولا ولا لا لا لا نتكلم عن منهج دعوة نعم وعن انسان صاغته يد بعنايه الافيه خاصة فبالتالي لا ان نقف عند الحدث وننظر اليه بمنظار الواقع المؤلم الذي وصلنا اليه يعني يعني اجدادها من الصحابه طبقوا ما فهموه من الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو أن احنا ما فهمنا الاستماع الله هو أكبر لك ليه لا. يعني إيه اللي خلى الصحابة ها؟ ده ده انت ريسي بالحالة الماضية تقول عمر كان قريب عهد بالجاهلية عمل إيه يعني عمل إزاي يعني هو دخل إلى, إلى باب الإسلام الكبير فدخل النور في قلبه فأشرق نور الإسلام في صدر عمر ومن معه وانتهى الموضوع على كيف سبحان الله يعني أحد الصحابة لأذكر من كان يقول رأيته رسولة صلى الله عليه وسلم. ووراءه امرأة وكانت لي به قرابه دخل الرسول وقف وراءه امرأة و, و, و الصبي ما جاوز الحادث عشره يصلون صلاه عجيبه قلت ما هذا كان بعثر الصلاه صلى الله عليه من هذا ده قال انا علي بن ابي طالب ومن هذه هذه خليج بنت خويده زوجته وماذا تصنعون لقد أما, أما, أما علمت عرفت أن الرسالة قد نزلت على محمد بن عليه لا تصله. عدت إلى قبيلتي وظللت سنوات وجدت لو كنت مع عبيد أبي طالب يومها. راح. راح. سنوات راح. استمرت راح. ها. ننظر ما أستم وقتها. ما أستم وقتها. ما سبحان الله. فان. انظر إذا يعني لما تجد إحنا نجد كلام خطة أبي طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم خبر عجيبة واحد كانوا يقرأ من من كتاب الله ورغم من أن أبا طالب مات على كفره لا لكن, لكن الكلام اللي هنقوله الآن في الخبرة أبي طالب اللي عن زواج سيدنا محمد من خديجه شيء شيء عجيب في غريبه غريبة يعني سلالة يعني أنقص سلالة نعم. في نقطة مسألة صيب الرسول عليه سلطة والسلام هو حينما أخذته حليم السعديه وذهبت به إلى أمي كان في مكة تتقلب فيها أحوال غير مطمئنة وغير مستقرة بالمرة فعادت به مرة أخرى إلى بني سعد. في في في هذه الفترة فترة صيب حليم. النبي عليه سلطة والسلام له عدة أحداث. وفي في في السنة الثالثة بعد مرور سنة من سطامة جاء عبد الله اللي ابن حليم السعدي. قال ان اخي القرشي جاءه رجلان غريبان نعم عليهما ثياب بيض ما عهدتهما في القبيله من قبل نعم طويلان سبحان الله اخذاه فاضعاه تحت الشجره وشقوا صدره واخذوا منه شيئا فالقوه ثم جاءوا باناء هكذا وربما غسلوا جوفه او وهناك هو منتقع تحت الشجره حبيبة طبعا لقد تدخل حادثة حقيقية وضعته على أخوه عبد الله من الرضعة واضح تماماً كم عبد الله كان عنده خمس سنوات والمستضعف على ثلاثة ثلاثة سنوات صغير بس في نقطة. نعم. الكتب تقول كان يكبر في كل يوم كما يكبر غيره في شهر بالنعم يعني, اللي اللي اللي انت يعني اليوم, على الو... اليوم عنده بشهر وكان كل شهر يكبر كما يكبر غيره من سنة فلما أصبح في الثالثة كأنه غلام جفر يعني كأنه ولد دخل على تسعة عشر سنة لأن تعرف الولد ما يدخل على سن يبلغ يلو أنفولو يعني كذا سبحان الله. الله اتضحت معالم سبحان الله يعني من سبحان رحمه الله رحمه آه, آه نعم نعم بلى بلى رأسه مو ابنه ثلاثة يعني كان هيك هذا شيدوا كيان يعني كيان مش مشطيف تصغير آه فورا حليمة ودشها وردين سيدنا محمد ورجع لأمك لقد تحدثنا لمحمد محمد ونخشى نخشى ان يحدث له مكروه بامانه قالت والله ان لابني هذا شأن عظيم امه امه عودوا به عليه اعوذ بالله قبل نقول امه ماذا ام النبي امانه أقل... وابوك أ... ال عبد الله أهل لا الله خطا ولا لا أقل... هذا فتره اترك امره الى الله سبحانه وتعالى انما فلما عادوا به تلاحظ حليمة أشياء غريب عليه يأتي تحت الشجرة الغصن يميل عليه يظلل هو نفسه والله كنت قبل البعثه به أمره على حجر كلما مررت عليه ألقى عليه السلام وأنا أعرفه لو عدت إلى مكة الان لا, لا أرأيتكم إياه إذن قضيها واضحة إعداد خاص ما من حجر ولا شجر يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسلم عليه. سبحان الله يا أبدي. هو الذي يبدأ الرسول بس. هو الذي يبدأ الرسول بالسلام, يبدأ الرسول بالسلام. <سؤال> حتى في البداية في البداية قال ألتفت فلا أرى أحداً. فلما بوحث عالم أن الحجر الذي كان يكلم جبلت عالم. ك كانت هنالك بعض الإيرهاصات عند النبي. له عند بعض النبي. له ذو ذي لكن ما أباحه لا لا بمعنى سبحان الله. لا لا سبحان الله. الله. لا. سبحان الله. فقضيت انه ان هو داخل خاص المهم اا وهو السادسة اخذته امه لا معذره ما, ما حنما شق صدره ما الذي حدث يعني الله لا ماذا ولا طلع ماذا اه معنى معنى هو اولا اخرجه من قلبه ما يعلق بقلب الانسان من حقد او غل او حسد او ضغينه ويقال انه غسل دماء من الجنة في تسط من ذهب غسله جبريل وملاكين حتى يخلص قلب رسول الله صل الله عليه وسلم من ربه يعني شق حسي معنوي مادي ألم نشرح لك صدرك هذه معنويا وحسيا الله أكمل تصورنا عن الأمر يا لا لا ممكن ممكن ممكن عادي يشرح له صدرك لا قال ربنا ألم نشرح لك صدرك يعني في الدورة عندكم قد شرحنا لك الصغير وعدها ايه ووضعنا عنك وزر واستفهم غرضه التقرير تقرير استفهم تقرير ولذلك عطف عليه ايه التقرير. تقرير اخر ووضعنا عنك وزر الذي انقض ظهر ما, ما هو الوزر الذي انقض ظهر ما هو كان يبغض اللات والعزة حتى لما بحي... بحير الراهب شاثر مع عمه وكان عامه 15 عاما قال والله والعزة قال صمت لا احب ان يذكر امامي فما ابغض شيء الي اكثر من هم وهو من 15 عام انا من جديديني سنة الله والعزة وحتى قومه مع من ان العزة. قومه يعبدون من التفكير يقول يا محمد الا تزور اصنامنا وتكسر عددنا في اعيادنا فما زارهم قط حتى عم. مرة كان بيمر في الله والعزة مرة خلف رأيت رجلا طويلا فما فر... أرنا عد مش مش راي مش بئيه بعده رأيت رجلا طويلا أبيض خلفهم سريعة محمد وأسرع عليه بعد ذلك نجيب لي حتى ما س ما سمره من هذا المكان يسرع من أمامه يسرع من خلفه ما فيش ال ال ال ال الدوار الكهربائي خطأ هذا الدوار الكهربائي هذا درس مهم فضيلة الشيخ على نقترب من مثل هذه المجالس ما هي ما هي إنه شوف كل طاعة وكل خير يحدث للإنسان إحنا لو كشف عمد الحجاب لرأينا الأنوار تملأ المكان وإذا دخل الإنسان في معمعة أخرى فلتوصلون سبحان الله ولا آه حوله آه حوله. يعني. يعني سبحان الله ال ال نحن نريد للناس أن تكشف لهم بصائرهم وتحد الأفكار من البصائر أو للبصر نعم نع نع عايز, عايز بسيطة البصائر البصائر دي ما لا تعمل أفكار ولكن تعمل قلوبه اللي في الصور ففلازم لما يعمل على الحق القضية مش عايزه ففاحنا عايزين الانوار اللي هي ايه ابتعد على المكروبات صحيح تمام فراح عداها شط نزعوا حظ الدنيا ولا حظ الاخر ده شر من في قلبه صلى الله عليه وسلم وكانها قطعه وكانها لها, لها, لها نصيب يبدو هذا يبدو هذا يبدو هذا حظ ولذلك تذكيت <تصفيق> فسال هل هنالك في قلب النبي عليه الصلاه والسلام كان هنالك حضر الشيطان وهو بشر هو بشر, بشر الحمد لله مخلوق من تراب الارض ولكن مثله لا مشبه به لا. لا لا. لا. لا. لا لا لا يعني هو اه قال عن رب خلق انما انا بشر مثلكم نعم هذا لكن قلنا ان ان ذره من بذلت وخلق منها إنسان تختلف عن ذرة من ذهب تختلف عن ذرة من حجر كريم صحيح تختلف عن... عن... عن... عن... عن عن ذرة من من طين السماء صحيح, صحيح. فلما ف... ف... لما شق صدره خلاص يعني بعد السنة الرابعه قيل أن أم أخذته أمه خلاص عاد إلى مكه عاد مكة صار في حضنها خلاص كان بدأ من الذي كان يكلقوه في مكة فحينما عاد إلى أمه أمه عبد المطلب جد إيه... لما مات عبد المطالب وكل عليه عمه ابو ابو صالح تمام ام أخذته لتزور اخوالها في بلل منجار وكان احفلاته امامها على الناقه وفي رحله العوده تركت زياره اخوالها واباها يعني مم. من ظهرها ورجع على ماته شعر انها تميره يمه واسرة مش مع حركه البعير فاناخل البعير سريعا في سريع سريع 6 سنوات ليس للامام والخلف لا لا لا, لا بدا بيقول ايه ترى كذا سريعا وانزل ساعد امه في النزول فاحتضنته وخرجت و لا ترحم عليهم والله لا هو هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعني من ضمن آلامه كبشر لا إله إلا الله قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذنني شيء شيء يبكي حقيقة يعني واستأذنته أن أستغفر لها, لها فلم يأذن لي لأنها كانت غير مكلفة ذا ما أستغفر لها في إيه في من أهل الفترة يعني أمرها إلى الله سبحانه لا إله إلا الله أما احكيت أن عبد المطالف في النار وآمن وشعر فيه عبد الكريم الكرام لا, لا يقال <تصفيق> أبو طالب في لكن في كلام لكن أبو طالب في النار لكن عبد المطلب لا نقول في النار ولا أميننا نقول في النار ولا والد النبي نحن نقول لا ف هذا ما يؤلمنا لأنه كان عنده واحد وستين سنة وتنحى بعيدا عن الصحابه كما روينا من قبل فوجدوه يبكي واتحد قالوا ماذا حدث قال هنا قبر أمي. صار. صار. تذكرت حنوها وعطفها علي فبكيت. فهذا كان, كان يذكرها عليه. هذا واضح واضح. هذا الإنسان لا. لابد أن يتمتع ببذاكرة عبقرية. لا. آه لابد لابد يعني يعني في في في في بهذا المنطق يعني من خمسة وخمسين سنة. ماتت تؤم في هذا المكان هكذا يقول لا إله إلا الله ففمجرد الله فمن حلوه سأل الله أنا يستغفر له فلم يؤذن فلم فلا وده درس خطير جدا الرسالة رسالة. الرسالة العبد العبد والرب رب يعني هذا مش عشان الخطر تدري لا لا ما فيش خواص. يعني الله يربينا على موائد كرمه مجملة يا نحن كلنا من طلب أن أنت قد تأتي لابنك بطبيب اللي يعمل لها عملية جراحية ويفتح بطنه الولد يرى انك قاسي قاسة هذه المحبة الصادقة هذه المحبة الصادقة الله يربينا بالابتلاق ويربينا بالنعب دي ما فعش سبحان الله ولذلك يعني انا عايز بس اكمل القضية بوجه اخر واحد زي كلمة الله الموسى قيل له لن ثلاث مرات ومع ترط لن تراني اه أنا أول أول حاجة لما راح يتعلم في الأول عايز يشوف أشوف يا رب أنا عمت على بنعمة الإيه الجلاس طيب يا رجيم أرني أمر عليك لم تران لم قال لن تران على مدرة مستقبلة ماذا قلت لم تران لم تران المهم هذا ال أولنا قال. قال قال إني أريد أن أتبعك على أن تعليمني مما علمت رجلا قال إنك لم تستطيع ما يصبره لن محمد فلما يقال له لم ولا يعترض يبدأ على عليه إن على أن استسلام العبد استسلاما كاملا لربه الذي خلقه وأنت مع رب العباد في صغير الأمر وكبير ولذلك أنا أهيب المستمعين والمستمعات والمشاهدين وأهيب بك وبي أولا الله. ألا أخذت من الغد وإنما أكون ابن الوقت هذا الوقت ماذا اصل فيه نعم ولا داعي ان احمل الهم هم الغد ده في يدي بالله الناس ادمن من خوف الفقر في فقر صحيح. ومن خوف الذل في الذل ومن خوف الهم في هم طب انا احمل بكرة ده يبقى انا اعيش على امل ان الغد شبه احسن من اليوم جميل من خوف الخوف في خوف اه ومن خوف, خوف الذل في ذل ومن خوف الفقر في آه. فقر عجبه ليه جمالي ليه جمالي ليه نعم. لان سيدنا علي هو أنا رجل احيا بالأمل فإن تحقق فبفضل الله وإلا من يتحقق فقد عشت بشي زمنا شو شو. حكمة أه؟ أنا أقول كده أعين إن شاء الله بكرة يكون خير بكرة الأمة تنتصر بكرة إن شاء الله الجيل الصالح بدي ارفع العالم تفاؤل انا لا انا انا انا بكرر انا انا اتكلم انا افكر بعد شويه انت صوت مجموع انا سوف اقول هذا متفائل متفائل رغم انه قراءه الحظ ربما لا تجعلنا نتفائل <تصفيق> بالمرة. لا, لا انا انا يعطوني المثل عندي في, في, في الامل لان لما ضاع ولده الثاني كبر الامل عنده انا عندما تلهمني الخطوب اكثر أتشل ان خلاص الفرس قاعدة خلاص. أذهبوا فتحسسو من يوسف وأخيه. ولا تئسلوا راحي الله خلاص سبحان الله عاف الله جميعهم جميع جميع خلاص سبحان الله. خلاص. أول ما طلع على الع العرف له سند قال أبى دا... سبحان الله هنا ال... ال... الأمور بخواتيمها باقت ولما استحكم ولذلك ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة برية خلوا كيف يا رسول الله قال لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء والنعمة لا يعقبها إلا البلية لذلك مؤمن مستخدم الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية أنت ليوم في بلية نعم. الأمة الآن في كرب وما زال الحمد لله في العروبة الرجال وفي الكنانة سهام ونصال وما زال هناك دعاء ربانيون على على باب الخير يأخذون بأيدي الناس وما زال هناك صحوة عند رجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا وعند بعض من حكامنا انا لا لا لا لا, لا انظر الى الصوره القادمه انا انظر الى دائما ثلاثه ارباع الكوم البلي لا اقول نصف نعم الام الان استعتضت الام افتضحت الصورة امامها افتضح الصوره ولكن ليس الأمن في من كبر من كبر, كبر معوجا فا بعد ما شاب شعره يبغي عندي الادب لا لكن الامل في اولادنا وابنائنا وبناتنا لما اشوف جيل البنات الجماعات الجامعات وهن محجبات مبتذبات المساجد مليئه للشباب الخير مجلس العلم الموت مكتلمه المقراه عدد الحفظة بفضل الله في كل <تصفيق> الجدب لا لا لا بد ان هذا يعطي شوهنا للانسان لان الانسان لو, لو دب إليه الياس من زوى ولو نظرت الى العقار فقط وإلى الحياة فقط لا يا يأخد هناك بلابد وهناك سبحان الله يعني ترى الشوكة على الوردة ولا ترى مدى فوقها إكلينا صحيح كذا إذا هذا الكلام الجميل يعني لا بد أن لا لا لا أعرف أمس الشوكة بس في نقطة وأنت تيجي من العسل لابد لك من إبر النحل فصباح تسب هذا الكلام لأقوى الجنوب بإذن الله تبارك نحن مختلوا أمام عيوننا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم دفنت أمه أصبح عائلة واحدة أصبح عائداً إلى مكة، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، وكان من هو أعظم يتيم في التاريخ كله. سبحان الله. وكان من يتيم كان أفضل حالاً من وجود أبي ومن وجود أم. كم من يتيم حتى في العصر هذا. ربما لو وجود الأب ربما راجع طال يعني مدلل أو يب مؤثر صحيح. فممكن ممكن البيوت يعني. حتى أقدر عندكم في اللغه اللي هو الشيء الفريد ودك دره يتيما يتيما حتى يتيما تظهر يعني لا لا لا ف... لا ف... لا يوجد لها نظير ما في خلاص يتيم يعني جوهره يتيمة هو يتيم هو يتيمون بهذا المعنى هو الله يرضى هو يتي... يتيم, يتيم لانه الله جوهره البشر هو دره التاج هل... هل انا نسأل عن يعني لا نسأل عن الحكمة ولا نسأل الله سبحانه وتعالى لا, تعالى لا تعالى نسأل لا نسأل لا نسأل محت... محت... يموت أبوه والأم الحكمة تعلل و... الحكمة تعلل لي لما كلها لا... لا, لا لا لكي لا يتدخل أحد في تركيب شخصية رسول الله سبحانه وتعالى لكي يكون ربانيا خالصا وكأن هذا شيء مقصود لا لا, لا رباني خالص ما إحنا فيه ناس دماغهم كأنما يد يدوس قدر غير تربته نعم يعني سبحان الله أن... أن الله عز وجل عندما يرضى عن عبد يصيغ صياغة في خاصة فيعمله فيعمل يهيئ أسباب نعم. فتهيئ أسباب السلب كانت فيها عين العطاء سبحان الله يعني تهيئ أسباب السلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه تموت جده يموت أبوه يموت وهو في بطن أمه خلاص, خلاص. لتعلم أن هذا القدرة هي التي تربي فما منعه عليه الصلاة والسلام إلا ليعطيه هذا هو العطاء الممنوح الذي لا حدود له في أن يحذف هذه القلوب ويمنع هذه الحوادث حتى لا يكون بين سيدنا رسول الله ورحمة الإسلام حاجز من بشر بأمر غير عاد الى مكة وهو طفل طفلة وحيدنا لا ولكن ولكن طفل المدرت مشيت وسكة يعني هو يذكر يذكر يذكر يعلم لأ العودة لأنه عاد بليغا من بني سعد لا عاد بليغا عاد عاد حقت بالبلاغة آه خلاص بدأ يعني نطق فيه نطقه نطق فيه وبعدين كان فصيح الإنسان من من صلى الله سلالة عليه السلام على سبحان الله, الله. حروفه وطل... كانت عائشة تقول كان يملأ فمه بالكلام ملئا يعني امتلأ يطلع الكلام مفخم سبحان وحتى الله حتى يا هند مع بيهار إذا ما هنيجي الوصف وربنا وصوفنا من كان عن نويرة كان مفخما كانت الكلمات ستحذر من فمه كحبات اللؤلؤ محباكي. كان ترع عن حبات كحب الجمان لما كذا يتكلم كأنه في فضة خرج من فمه متتاله هذ ماذا تقول في هذا كيف لنا نقول كيف لنا أن نبتقي يعني للمحضر يعني نعم نعم نعم نص القصيدة ونص المقابلة كم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فلنتعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتك مرة أخرى ومرحبا بضيفينا الكريم دا ايدي ساميه الكبير فضلك الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا مفرح. مرحبا مرحبا سيدي يعني دعني أونيب عن أونيب عن أستاذ المشاهدين المستمعين في هذا التساول حينما نتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نشعر بحنين جارف إلى شخص الكريم كل معنا في بوطاق التقارب هذه نعم لما؟ حتى العاصر دا إلهي لله طي دا حتى العاصر يشعر يعني لماذا لأن إذا كان الإنسان العادي، إذا أحب رب العباد وأحبه رب العباد، حبب بريدة خلق بالقرب، وكما رأيت صحيح. يعني بريدة جبير أحبه أحبوا يا ملائكة يضعون قبور في الأرض. هذا من عادم عادي. تعال إلى خير خلق الله. عليه الصلاة والسلام. أقول ندا، أنا لا أرى أن إن كلمة الله كلمتين وكلمتين، كلمة تكوينية وكلمة شرعية، كلمة تكوينية يكون فيها قوة نعم. ف وكتابه الشرعيه ولا تفحصها هي خلاص ده التشريع نعم تعالى هذا في في في يعني كلمه الله سبحانه وتعالى تمام طيب. طيب محبه بعض الناس كلمه كريمه امرهم بها رب العباد عز وجل يعني طيب. عمل امر بيه احبه يا جبريل حبوا حبوا بالامر حبوا بالامر تمام انا ارى ان محبه الرسول ده صلى الله تتوافق مع الفطره ان هو ال اظهر الفطره الالهيه الإلهية التي فطر الله الناس عليها في أسوأ حالاتها، فكأن فكأننا كأننا نحبه بالفترة. لم لأمر ننهي، يعني ماللبي نحبه في هذا أمر. هذا أمر. الأمر الثاني. من من من منا ليس صاحب مشكلة. كل عزيز ليس لك صاحب. ربنا مهم من الناس تؤذى من الناس فتجد انت عايز الشاطر ترسو ملجأ على الله عليه وهذا الملجأ لا تخاف منه سبحان الله أمان ولامعنا بعض بعض بعض سجاتنا فكأن انبحت عن صديق وجدت رسول الله انبحت عن أب رأيت رسول الله انبحت عن عن أخ وجدت رسول الله رت عن معلم رت عن عبقري عن قائد عن عادل عن حكيم عن رؤوف عن رحيم ما وجدت ايها رسول الله هذا الحنين الذي عندك كثير يعني حتى العاصي اذكر امامه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه هذه محبة سطرة مش, مش محبة يعني ليه؟ لانه يمثل السطرة الالهيه في نقائها مثل ما <تصفيق> مقاء ما فضلاتكم هذا معناه انكم تحبونه كنبين للإسلام ونحن مسلمين. أنا أحبه صلى الله عليه وسلم مثلاً. يعني في في في كل حالاته. أحبه كبشر، أحبه كمعلم، كهادي، كقائد، كحكيم، كعادل، كسياسي. وبعدين حبنا له، حبنا للرسالة، حبنا للإسلام، حبنا لله. ولو أنكنتم تحبون الله، تتبعون حبكم الله. نحن لا نملك إلا أنا نحبه بس كل ده قد يكون حب عاطفي. انا اريد تحويل هذا الحب الى الى منهج عمل بمعنى بمعنى انني اقول يعني يعني كيف كان ان يكون هو لي اسوه صلى الله عليه وسلم ماذا كان اسمع مع صديقي مع جاره كان يhapp واحد واحد بهذه القوة واليهود بهذه العنف وبعدين يدخل الى عائشه ذبح هش هل اهديتهم الى جاره الذي يقول ايه ما نقول يا الله بنصح عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ان سبحان الله رجل من الكفار كان حما سلمة ابن, ابن ابي سلمة لما كانت هاجرت هي وامه هاجر وامه كان طفل عنده عشر سنوات فاهل زوجها عايزين ياخدوا الولد عندهم واهلها عايزين يضلموه لامها كانت تروح المدينه فده يشد من هنا ده فخلع زراعه حماه رجل كافر وقع في الاسر اخذوا من الكل فديه قال الا هذا لقد حمع سلمه ايجا سبحان الله يا لعبي. وهو لم يسلم لما راه مربوط في العمود المسجد فقال نظر اليه ولا يعرفه، فقالوا هذا فلان يا رسول الله فقال هل اطعمتم اخي لا اله الا الله هذا اخوك يا رسول الله قال بلى، أخي مددم آدم، فيذي، فلما سمع رجل دخل الاسلام كان به حنيف، ليه ليه ليه ما لي أنت تقول الأمة تحب الرصرعة، لأن الأمة يعني تبخر منها الجنوب، الحنان ما أصبحش يعني متملك حياة الناس، كان جدي وجدك عبد الحنان وقد أحيانًا كان يستحل الصور، عسى ده يعني يقلد من الرجولة. <تصفيق> كان جد و جد يأنافوا ان يشيلوا الاولاد صحيح حتى كان زمان في البلاد الرجال يأكل على على الطب والنساء يأكل والأفوال بعد كانهم يعني أسلقها فسبحان الله رجل صحيح هو ضرب المثل بان يعني اولا المرأة دي كانت تسوي ايه قيمة في الدرد كانت يأيدوها صحيح <تصفيق> ولا قيمة لا ولا تعيش مساعي الجميع. سبحان الله. إذا بجي يعطيها هذا المقطع ويعمل لهم يوم خاص درس خاص انتكرم ده في مئة سبحان. وذاك يا ابنه انت, أنت أنت أنت أنا وأؤكد كل لحظة لي الإسلام جيف الجزيرة العرب هذه الأخلاقيات اللي في ورثة ورثة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كل خيرها نعم. يعني ت تدي مثلاً ثلاثة اجتمعوا من المسلمين عشان موضوع المخاطعة. كل كدخلت طرده ان تاكل وتشرب والله نهاشم لا كلونا ولا نشربوا ولا ده حاجات اساسا فيقولوا واتساب ليس لنا معين ولا نروح لفلان نروح لفلان مطعم بعدين والا ترضى مصر لا ابدا بس احنا انا واحد اقول لا ما انا عبدوباب مش بعاد يروح ان هم العرض هذا الخلق او هذه الفطره الخلقية هي التي انجبت او جبت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صاغ أخلاقه ربه سبحانه وتعالى عندما تفاعلت يعني أو تفاعل ميراث الأخلاق مع أوامر الله مع اصطفاء الله له مع استباء رب العباد ذا كل هذا تكوّن هذه الصفات. ما ما الذي حدث لنا فضلت الشيخ إذا كانت البيئة وكان كان أجدادنا بهذه الصفات وبهذا الخلق فما الذي حدث لنا؟ أنا أقول لك شيء أغر من الخيال لا. لما في السنه العاشره من البعثه متى ابو طالب بعد شهر وثلاثه ايام متى خديجه عمل رماد عمل حزن من الحزن صار وش ما عمل هم او عمل غم او عمل يأس ما عمل حزن ان القلب اخضر احنا نحزن يا ابني سبحان الله ف في قريش خلاص بقى محمد سوف يعني يسق دي اصبح وحده من الذي يقف الدفاع من ابو لها عم هو لم يؤمن قال يا ابن اخي افعل ما كنت تفعل ايام ابي طالب وانا احميت ولم يخلص اليكم منكم لا اله الا الله هذا تسخير من ي... الله لأيد... لأيد... يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر والرجل الكافر ومن لا خلق لها له. الدين ده دين الله ما تخافش عليها ابدا ما يتخاف انت خاف على الروحي اخاف على الروحي لكن اخاف على دين الله سبحانه وتعالى لا لا لا لا, لا. دين الله ده باقي باقي يحفظ. شوف عبد المطار السهيمة اكثر من يومينك قال البيت ربنا حميل اما الابن دي ارى اهو الابن دي استعاف انا لا اوكر اما انا أم هاد الابن ابد لكن البيت ده عمال البيت صحيح هذا بيته ما زلت تبكي فضلت الشيخ ما بيته فضل نحن محوم أو يعني نقترب من ساحر الرسول عليه السلام، هو هو يشعر بنا الأهل، لا هو النبي صلّى الله عليه وسلم من كرم الله علينا أننا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه مسلم عليه إلا ورد الله إلى رسول الله روحه رد عليه السلام الله أك، آه طبعاً أي مسلم في أي منطقة العالم ولذلك ويعرف من صلى عليه ويعرف من صلى عليه حتى قالت قال له الصحابة يوما يا, يا رسول الله تعرفنا فالذين يأتونها من بعدنا كيف تعرفهم قال أعرفهم واحدا واحدا يأتوني غر المحجرين من آثار الوضوء أول ما يشوف كده يعرف أن هذه أمتي يا خيل أنت في المحشر موسى أخذ بقوائم العرش الروم. رب سلم يا رب سلم. صحيح جبريل ومن معه يا رب سلم يا رب سلم يوم يقوم الروح والملائكة تصف لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال الصواب ذلك يوم الحق لا يقول حقا معن جديد دائما يقول الحق لكن عندما يتكلم من ذات نفسه لا يرقى إلى درجة الصواب لأن الصواب أمر الخطأ حق على الباطن لا يرقى إلى لا الحق لا هذا لا. لا. الصواب أقصى ما يستطيعني يقول يعني سبحان الله دعوة الأنبياء والملائكه يا رب سلم يا رب سلم وبعدين ابراهيم واقف عند العرش يا رب لا اسالك عن اسماعيل ابني سيدنا لا اسالك عن هارون اخي سيدنا عيسى لا اسالك عن مريم امي فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يتقدم كل هؤلاء بالمعاذير والاعذار يا رب امتي يا رب امتي يقول يا محمد لن نسوءك في امتك ابدا سبحان الله فماذا صنعت له امته عليه الصلاه والسلام امته يعني في في في القرون الماضيه الاربع قرون الماضيه ما شرفت دعوتها يعني لم تشرف دعوه الله صلى الله عليه وسلم الاسم الشريف يعني لانها يعني تذكرت الطريق يبدو انها تعانت عن سهم حقيقة الاسلام وما هذا يقول امتي وامتي لا لا, لا سبحان الله يعني يعني يعني سبحان الله لما مات ابو طالب هو لما دخل وهو نازع نعم اراد بعض الكفار منعه صلى الله عليه وسلم من دخول الجامع في لا بغداد لانهم خايفين يسلم ما, ما في ناس تقار يا ابن الناس من حفاتها ولا اوعى تقول مع شيخ فلان حسن يقنعك يقنعك الازياد وخايف لا حول ولا قوه الا بالله فعدي منعه فالمهم زحمهه ودخل وجد عند رأسه اميه بن خلف وابو جهل فهو الرسول يعني ياخد وجه عام بخفة كده. يقول عم يا عماه يا عماه والله أنت أحب إلي من أبوي عشان يبقى ربك سبحانه الله العظيم كلها كلمة أشفع لك بيها عند رب. أنا عايز بس من فمك. لا إله إلا الله ركيزة يرتكز عليها في الشفاعة بأي شيء هو بس لا إله إلا الله فأبو جهدي رحو أخد وجه أبو الطالب لدينا عبد المطالب على دين عبد المطلب أبائه وأجداده يا عمي قال يا طبول قال بل على دين عبد المطلب قلت لك من قبل يا الله. إن أبا طالب صاحب السفلة من القوم فمات على دين عبد المطلب والكلب صاحب أهل الكهف وكلبهم باسة وذرعيه فما فذكروا في الكتاب الله عز وجل إذن قضيت مصاحبة الصالحين وذلك أي دولة أي مؤسسة أي أمة تحترم ورثة الأنبياء ثق ان في هذه الدولة خير. يعني الشفائي كان يقول أحب الصالحين ولست منهم حل ان أنال ها. بهم شفاعة, شفاعة. شفاعة. هذا تواضع العلماء وأكره من تجارته المعاصي ولو أنها سواء في البضاعة م. لكن تنميذه النابه لا يتركها الشفاعة يرد عليه تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة وذاك نعم يا نال بك السفاح نعم نعم وتاكره من تجارته المعاصي وما شاء الله من تلك البضاعه نعم نعم نعم الصالحين لها دخل لكن عمه كان يحمي فقر العجب انا عايز اقرا بعد خطبه عبد المصطفى ابو في زواج بخديجه عمرو الغريب احنا احنا بناخد في البستان ايه اتنقل كما يعني, يعني انا مش ب يعني بأكاديمية اكاديميه معينه حاب يا نحن نسبح سويه خلاص لا انت تسبح ونحن نسبح خلفك خير وبركه ان شاء الله ربنا يجعل السباحه خير ان شاء الله. الله يقول اول ما جلس فقال الحمد لله شفته تبدا بالحمد الله ده مجتمع عجيب هو لم يكن مؤمنا ولا يكن مؤمنا سبحان الله لكنه اخر سلاله صالحه صلى الحمد لله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم الله أكبر. وزرع اسماعيل وضئب معت السلاله والغاصب و... وعنصر مضف اصول اخي ابن الاصول عندنا مثل على موضوع هذا تقرير اريد الى حد ما في عبد لما يقول لما تطعموا الحديد اطعموهم من حلال لا تاكلوا بالحرام وتطعموا حريم بيت الداخل ان الله يا يعني هذه كانت سمات هذا البيت فقط سبحان الله العظيم يعني لانكم مثلا في بيت ابو جهل الوليد يعني ذو هذا بيت خاص يعني يعني بأسلوب اعلانات الحديث يقول بيت خارج المنافسه هو هو هو من اصل من البدايه هو بنقص شوف شوف بيت بدع من البيوت اه يعني لم لم يبنى على مثال سابق مم. صحيح بس لله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم صحيح. صحيح. وزرع اسماعيل وضبط امعت وعنصر مضر وجعلنا سدنه بيته صحيح, صحيح. نعم واسوى حرمه لما نشوف سبحان الله وجعلنا بيته محجوزا وحرما امنا وجعلنا الحكام على الناس ثم ان ابن اخي هذا خض, خض الزواج ياخذ زواج ابن خضه في العرب ما مش معروف. لا. ثم إن ابن اخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجل الا رجحة الله وان كانت المال قليل المال فإن المال ظل زائل وحال حائش شوف كتبها. شوف كتبها. منطق عديل من ايه جميل من ايه, من إيه رجل الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم من الله. قد عرفتم قرابته من عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد. وبذل لها من الصداق آجله وعاجله من ماله الله أكبرك وهو الله بعد هذا منذ ربال له نبأ عظيم وخطر جليل وكأنه يستقبل لا بمثال لا جلس مع ابو حيرة وعارفه مع الرهبان وخد بالك وسبحان الله الرحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اربعون عام في هذا تمام تمام ف قبل هذا بخمس سنوات بدات بفساد عشان انا نتجول وكره المصارمه نعم. لا لا بقى فمع من عاده العرب ان يخطبوا في الديجاء ويعني وال... يعني كان عاده القوم كده قوي يعني البيوتات قلبيتك انت دايما تريح صحيح يعني كان الحادث المصري و عمر بتاع عبد العزيز عليك يا اهل الشرف اولاد الناس فان شرفهم يمنعهم من الخيانه يخاف على اسم العيلة يخاف على اسم القبيرة ابو سفيان خاف من يقول كذاب العيل ابو سفيان حرق كل الحق يخذب <تصفيق> سبحان الله <فعلا. تصفيق> ولذلك يعني اذا كان ابو لهد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه وخديجة انا اهيب بمن يسمون بعده القوم ان ينصروا الدعاء الى الله عز وجل وليتركوهم نابه لكل من ذهب وجاء هذه, هذه نفسة قلب في محلها ان شاء الله نه. نعود خمس سنوات الى الارض السيول هدمت الكعبه وبعدين بنات قريش اعادتها كما هي بالحجاره وجاو في قضيه وضع الحجر هذا شرف لو اي قبيله أخذت تقوم الحرب فتحاكموا الى اصرح حلوا العقل اول واحد داخل بالحرب في حد هدوء هكذا اقترحوا اي واحد داخل بالحرب أول واحد يرضىنا حكمه يرضىنا زي زي حكمه وزي ما يكون خلاص اصطدوا خلاص الناس مع بعض خلاص مسيرون في طريق الله النبي عباده اعزاز دين ده لان, لأن... لأن... هقول هذا النبي هذا الامين محمد رضينا بالامين محمد كلهم في صوت الرحم رضينا بالامين محمد مالكم يا قوم عنده 35 وثلاثين سنه الله احنا عايزين الحجر هذا من, من, من يرفعه بنو عبد شمس بنو عبد مناف بنو مخزوم بنو تاي بنو عدي لا لا لا القبائل كبير حتى يعني احنا احنا الاهل يعني كل واحد بيحكم او على الاقل فتنها بالشرف و وان له هذا الشرف صحيح ف فخلع عباءته وضع الحجر كل قبيله واحد ويشد من طرف من السوق ولما اختاروا من الكرحة احوارهم بيدي وضع فالوضع هذا انباء بان تصحيح الوضع سوف يكون على هذا محمد عليه السلام عليكم جعلهم كلهم يشتركون في حمل الحجر لك عند الوضع احنا لك بداية, بداية الطواف من الحجر وبداية الوضع الصحيح من يدي رسم الله السلام عليكم بعد خمس سنوات ف ان تظن أن... أن... ان ان رب العباد لم يصوغ سيخه خاصه بس بعد ب... ب... ما تنقف هنا يستق هو هو لم يتعلم لا يعرف القراءه والكتابه مم. وما قرأ حتى ينمو عقله وحتى تزداد ثقافته ومعارفه وحتى يستطيع اداره الازمات ويفكر ويفكر مم. فكيف تصرف هذا التصرف ولم لم يخطر في ذهنه جهابده مكه انغاث و... وهم انهم سفن يهود مكه اقول لك انا تفضل انا بفضل الله رجل مطلع على أفكار العالم يعني, أو يعني الأمور قدر الله قادمي الى هذا بفضل الله وأنا من سنواته أنا أغوص في فكر الغرب مم. وبالذات في طبقة الصفوة لان الفكر الانساني لا يهم اليابي صحيح وأنا رجل أقرأ لأنني بفضل الله أنا صداع قرانيه فذهي أنا أقرأ معي رصيد من كتاب الله عز وجل وسنة الحديث والله ما هناك من ابيب او عالم او شاعر قال كلاما اعجبا سواء كان فرنسي انجليزي امريكي استرالي افريقي اسكندناسي اي شيء الا وجدت له اصلا في كتاب الله عند رسوله سبحان الله ففيش علم ليت هناك علم يقال اما هذا علم سبحان الله في نواحي ما يخص الانسان ابدا الا هو مستمد ما هو واضح الواضح ما فيش شيء يعني ادارت ازمات استاذ ادارت الازمات خبر، ففي في ال إدارة الأزمات أنا مش عارف ترتب إيه وتعمل إيه سبحان الله أكبر إدارة الأزمات هو هو موضوع ال ال النبي صلى الله عليه وسلم ده مش إدارة الأزمات هو بعينه إدارة أزمات صحيح الخبير الأجنبي ده بيجاب أبو بكر عبد الله بن أوراي لما نيجي الموضوع حجرة هو ليه مش إدارة أزمات صح أنت يا أسماء عشان مش ممكن حد يمشي رحور ما عيب البيع عارفين علاش كده صحيت يشيل الطعام زف زفت من الطافير، عبد الرحمن بال بال بالطافير الغنم، تصنع قدامه، سبحان الله التعمية، التخبيه دي عسكرية، مخابرات، وسياسة، وسترة تجارية معلنة هناك، سبحان الله العاريف بن أبي طالب يلعن في الفراش فكذب صفحة، وعبد الله بن أريقة الخبير الأجنبي موشل، ولكن سبحان الله وأبكر أجر من قتيم، حامد بن الفهيرة يقول. تدقى. ولما تنكشف الخطه كيف يتعامل مع الذي ذهب ليقتله لا هي صديق الياف ايه صديق ايه صديق اتعاملت كل الاسباب لا دع الامر لرب الاسباب بقى. اما احنا للاسف الشديد الاحفاد ماذا صنعوا ما قدموا شيئا انا قلت لك من قبل انتمائي واربعين الى الان والمجد الاقصى ينوح وينادي في القدس قد نطق الحجر انا لا اريد سوى عمر عايز بن الخطاب يأتي كم يتسلم ولا ولم يعد لنا المسل للأقصى ليس ذا إيمانا الصالح من الله والله ما العالم الانتالب الصالحين والصالحين لماذا لم يعد يفهمني الضعاء الخطأ درسونا في بدر خاصه ونظم وطمس الاعبار ال الأبار وآخر تظهر وبعدين بدأ يسأل وبيتضحوا كام ومشكل أثرين بين تسعمية إلى تسع عشر من الجذور يعني قاموا بين تسعمية فقدر عادتهم بالتقدير وبعدين بعد بعد هذا كله وصف ال الهم الله ما عندي يجي بعد كده وقف يصلي ويعدهم احنا عايزين الشيء جاهز بنصامتر بصراحة الدين وبقصة خالد وبعدين تين أحفظ الصراحة قال, قال القواد حول صلاح الدين ما رايناك مبتسما قط قال والله استحي من الله ان ارى مبتسما وبيت المقدس في ايد الصليبيين فاليوم اللي دخل في بيت المقدس وخطب القاضي فوقهن والانهى الصلاه سجد صلاح الدين وقام مبتسما قالوا يا صلاح الدين ظننا انك نسيت الابتسام قال وقد عات بيت المقدس على السلام كده تشيرني نجيبها لا ترى انكشر ترى في موقف النبي عليه الصلاه والسلام من مساله الحجر انه جمع القبائل انذاك في نطاق ضيق وكلهم تعاونوا على حمل الحجر ورفعه لكن هو الذي تولى عليه الصلاه والسلام وضعه في مكانه هل فهم او كان هذا التصرف مدعاة لأحد القوم الذين يقفون لأن يفهم أن هذه الشخصية سوف تجهز وسوف تسفر عن شيء مهم. لا هم كانوا متوقعين أن هذا شخص طبيعي شخص شخص هم خاص أولهم أبو لهب وأبو جال القصص هو آضح نحن عدينا ثلاث حلقات نتكلم عن أخبار العرب والكفار والرهبان والأخبار وهم يتحدثون بمقدمة رسول الله لكن نعم. لا يعرفون كل هذا لكن لا مش متخيدي وقت الله يعني الله يعني زي ما تعرف ايه يعني قال في ابناء ما هذا اللهم ايقضهم مش عايز ايه يختبى انه مش عايز يغيروا يقعوا كايف لا. يا خاص ولا لا بلا شعر بعشف حمر حسن هيقول لي رب حرام هيقول لي زوجتك مش محجبة هي قال على... بقى على راسه بطحة مش بخيدة ولا ايه جايو كده يعني اللي على راسه بطحة يحسس عليه يعني ما هو شعر انه سبحان الله اظن قلت الفتنة يا هذا اللهم لا اقعد بقول لعن الله لا, لا لا انا الله لا احب الله العظيم وماذا الله قادر على امني ونعم بالله دايما قلبه مختلف من, من المواقف التي اسرت عنه عليه الصلاة والسلام في فتره ما قبل البعثة هل كان له دور مؤثر في مكة مثلا في تجارة في كلام هو كان كان له صديق وحيد من هو ابو بكر فقط كان سنا اكبر ابو بكر أبو, أبو, ابو بكر كان اقل سنتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عمر اللي كان اصغر منهم بكثير <تصفيق> <تصفيق> والعجيب ان عمر لما اسف كان عنده 26 وعشرين 26 عام اه, آه. كان شاب <تصفيق> يعني ما شاء الله كان عامل شباب كان ابو بكر يوم ما اسلم كان عنده 38 سنة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى رفيقه الاعرابي وعنده 63 سنه وابو بكر انتقل انه مات عند 63 سنة بعد السنعتية وعمر مات عن 63 سنة سبحان الله العظيم الثلاثة ماتوا عندهم 63 عام سبحان, سبحان, سبحان الله سبحان الله يعني مات من الحيات وانا عايز اولاد من الباحثين هذا هذه الحيات مع بعض يقول اخنا على ثلاث عام سبحان الله سيدنا عمر اظهر منهم بما اقلوا باثنين عشر عام بالضبط بالضبط. بالضبط. بالضبط. بالضبط. بالضبط. هذا ابو بكر والصديق ورسولهم اصدقاء فقط. ما كان له اصدقاء اخرين يعني يعني هو كان هكذا وبعدين هو كان مشغول كان مشغولا باعانه عمه في ماذا في, في اولاد عمه كان عنده ثلاثه عشره ولد وكانت امكانات ابو طالب لان البيوت الكبيره مفتوح عايز مدد يعني بيت العمده غير بيت ال ال ال بيت العمده زي ايه زي الله يبارك في أهل الخليج. مفتوح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل فذاك صاحب البيت مش ما يدخل اكل ما فيش هذا هذا اقرب للعرب سبحان الله فأنا اهيب بابنائنا في الخليج الابناء بالذات ان يحافظوا على ميراث ابائهم في هذا الامر ويجب يجمعهم مع بعض فهم كرماء بالفعل هذه مثل ما سمعنا فسبحان الله انا اقول ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لما بدأ يعني ملوش ليش لا يمشي إحنا قلنا عبد عبد الله ترى خذوا خمسة جمال يعني وهو ما أيمان منين العدد دي من ال من من من, من عند بن بن إبراهيم ام ام ام ها ام أموات ام ما ليش حنا الله ايه ايه ال ال هو عند بدأ عند سن 24 سنة بدأ يتجري لكن في هذه الفترة يعني ربما كتب السيره متعور كثيرا على بعض المواقف لا دققت في حياتي لكن انا بس عايز انتقل ان احنا التفاصيل بعض المواقف المؤثرة. المؤثرة مثلا ال... لا هو هو مساله الحجر مثلا حضر وحسب الفضول الفضول حضر مع اعمامه حرب حجار كان بي... وكان عنده 17 عام كان بيناول اعمامه النبال سبحان الله فهو كان مؤثر في بيئته بس يبدو الثمت الخلق وعدم مشاركة شباب مكة لأن شباب مكة دول كانوا كان فيهم معذره بالبلد يعني كده يعني اه يعني بلطجة. اه اه في في في شوف حرب لو في عشان جماعه كانوا عايزين يكشفوا وجه المرأة يعني ف كان كان موجود ف يؤثر عنه عليه الصلاه والسلام موقف كهذا أو موقف مشين مثلا موقف سلبي موقف كذا او وجه في مكان في لا لا شبه لا لا مثلا عليه كلام لا يذهب ابدا يقال مره يقال في معرض الدعوه ان صاحبه اللي كان بيبيعها مع الغنم في شعب مكه لا. خارج مكه صراحه لما تروح تشمر مع اهل مكه يعني. يعني. يا اخي صبر بيرشاب وروه على القهوه مثلا على لا صمر لا لا لا اسمع يعني مش فاهم مثلا كان اغاني ودف وعود قينات ورقص قينات ومعازف مش, مش ابو جهل خلاص ابو سفيان خلاص نجا بالعيض وخلاص انتهت الموضوع م. في بدر لا لنذهب هناك عند ماء بدر ونقيم ثلاثا وتعزف لنا القينات والمعازف ونشرب الخمر وتشرح وين العرب نعمل احتفال حفلة نعمل احتفال الحمد لله الاحتفال يكون شكر الله وش احتفال بال بالحرارة هذا هذه تقليدية ليست جديدة يعني, يعني أستاذ مع أحفاد أبي الجاد كثر لا حول ولا قوة إلا حمامة. ناصر القصيبي ناصر الأسماء لفضلكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء ناصر ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا مرحب بضيفينا الكريم الداعي الاستاذ الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أمر عبدك في مرحبا مصباح اهلا وسهلا اخواتنا اخو نقوم بالرحله مع فضالتكم ونحن نتجول في هذه الثمار اليانعه التي ناكل ونستمتع ونشم رائحه طيبه منها احنا احنا نحن في هذه الحلقه نستشعر حنينا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ونشعر بحنان صلى الله عليه الصلاه والسلام يعني يعني يعني يا, يا جبريل سيدنا محمد ما يغيب في البستان لا لا ثمره يعني كذا الرسول قال كذا بيبكي ما يبكيك وهو العليم الخبير قال الله يسألك ما يبكيك قال من لامتي من بعد يا جبريل الله عليه الصلاه والسلام قال ان الله يقول لك لن سوءك في أمتك ابدا ألا ترضى ان ان ان تكون امتك ثلث اهل الجنه فوقف خطيبا وقال الا تحبون ان تكونوا ربع اهل الجنه فكبر الصحابه الا تحبون ان تكونوا شطر اهل الجنه فكبر الصحابه الا تحبون ان تكونوا ثلث اهل الجنه فكبر الصحابه قال اهل الجنه مائه وعشرون صفا امتي ثمانون صفا الله اكبر ها. هذا كرم هذا كرم سبحان الله قال ولسوف يعطيك ربك فترضى قال يا رب لا ارضى واحد من امتي في النار واحد من امتي في النار قال بشر عمرتك ان كل من قال لا اله الا الله لن يخلد في النار لازم تدعمه كلها فاشاء لك بها انوار لان بعد مده الجهنميين اللي هم المسلمين اللي صدق بعدين جهنم جهنم اللي هي الطبقه الاولى من النار ما هو الدركه الاولى الاولى لا فاللي هو لما العباس لما دفن عم ابو طالب وقف يبكي فقال يا, ر... يا رسول الله ألا تشفع لعمك معقول يعني كده بعد ما وقف ده كل ما قال شفعت قال وهل قبل الله شفاعتك؟ قال نعم قال ماذا أعطاك؟ قال يوضع أبو طالب في ضحضح من النار يعني مستوى قليل يعني النار يلبس نعل, نعل من النار يغلي منه ده هذا أخف عذاب أهل جعل هذا كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام فقط يلبس ونعلم من النار يغلي به دم رأسه هذا أقل العذاب سلم, سلم يا رب ربي سلم يا رب فال... ال... بعد ما, ما... تصفق أبا بدي تصف... لا يعني شوية لسه باقي شوية من العصاه الذين لم تنتهي مدة عقوباتهم بعد م. مسلمين عليهم النظالم العباد ولا عليهم حقوق عصاء مرتدين فيسخر منهم سكان الدركات الست الأخرى سقر ولضا والحطمة وسعير والدرس الأسفر والهوية استويتم معنا الرس صليتم وصمتم وعملتم سبحان الله فيغار الله على كلمة التوحيد في قلوب الموحدين يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال وحبة من خردل من ايمان فتخرجوا من مليكا ثم اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان فخرجون اخرجوا من النار من دمعت عينه ولو قطره ولو مثل رأس الزبابة خشيه مني مرة اخرجوا من النار كل من خاصني في مقام ثم يقول الرحمن الرحيم اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله فيخرجون فتصفق جهنم ابوابها عندئذ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مستقيم هنا يندم بعد الكافر لو قلت لا اله الا الله كان في زمره الخيريه خلص كالخرس كالخرس فلما يخرجوا فاهل الجنه ينظروا عليهم وللجهنميين بين عليهم وهذه المده فكان يعني اسوا أسو الحزن في الجنه فيغمسون في نهر يسمى نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حمير السيل فيراهم اهل الجنه فيقولون ربما سبقنا هؤلاء الى الجنه لا اله الا الله لا اله الا الله كريم, كريم. لما يعطي رب العالمين لا تسالن عن السبقان و تعالى, تعالي. تعالي. فاربع 24 سنه بدا يتاجر لخديجه فذهب الى الشام في تجارتها ما كانت خديجه انذاك في, في قومها خديجه امراه سيده اعمال لذلك كان عندها 49 سنة هي اكبر من الرسولة 39 سنة اكبر من الرسول. اكبر منهم. من من من لما, لما تزوجته كانت اكبر منه 15 عام 15 عام وذلك انا اناشط مم. كل الاباء والامهات لما ابنهم هي بياخد واحدة اكبر منه 30 ثلاثه ما تنقفوش سهلا تعال مصالح تعال مصالح لا بيقولوا لا مش هتنفع. هتين فعلا لا. هي, هي, هي مش سوأة آه. انها آه. تزوجت من قبل مش سوأة ان عندها ولد وسوء اهم انها ارمله كانت مطلقه انها او زوجها لا لا كانت مات. ارمله هي تزوجت رجلين برجلين من قبل مات, مات. مات الاثنين ورسول الله كان الثالث وكانت انجبت هند وكان زوجها اسمه ابو هاله هند سبحان الله اب... ابن ابي هاله هذا هو الذي هو وصف الرسول ووصفه هو اكبر وصف او ادق وصف للرسول الله نتنقله كتب السير واحصابه كله. هذا زوج خديجة ابن زوجيه ابن خديجة ربيب الرسول ربي ربيب رسول الله سبحان الله سبحان الله الوصف الذي بين هو الحسن ابن عالم هم اللي هو الوصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم بس وصف هند ادق من وصف الحسن الحسن كان صليرا سبحان الله سبحان الله اشتغلت بالتجاره فرجعت اتجاه رجعت سبحان الله الـ الـ التجاره بتاع خديجه فيها بركه وخير ما توقعته من قبل فسارت ميسره عن امانته قال اني رايت ميسره هذا كان الزراع الايمن كان مدير اعمالها فماذا رايت يا ميسر قال ما رايت الا خيرا يا خديجه ما جرت تحت شجره الا وانحنت عليه اصاصها لاحظ ايضا سبحان الله في ظهيره الظهيره الا وظللته عمامه وحده, وحده بس العمامه كيف عارفه عليه الصلاه يعني انق يعني انق تنسم وطئ اقدامه هذه البسط يعني تفخر او يفخر الكوكب الارضي ان وطئت عليه اقدم رسول الله عليه الصلاه والسلام ليس يلاحظ كل هذه الاشياء ما كان يفتخر بها مثل يقول انا ظليل الغمامة تحنو علي تدر بفروعها واوصالها اكبر مثال للتواضع كما رسول الله اكبر مثال للتواضع ما رايت في التاريخ عفوا عن في كل الجامعه بس التواضع بالذات لانني اعاني من كبر العرب <تصفيق> انا شخصيا <تصفيق> لا لا واتمنى ان اجد عربي او عربية قالهم قصده يعني انا ارى قله لكن عايز كثير من من كثير من من ليس عندهم كبر بان انت يظهر الكبر متى اذا اضطرب في في باتهوى في هواءك في ضد هواءك تفسير الى الاخر صحيح, صحيح. واين الحب عن كل عيب كذلك لا بسر. لا بسر. لا معنا خطه ضد المساويه على طول عينه على سبحان الله عظيم للاسف ورجعت فدوان لما قص عليها, عليها بصراحه ارسلت صديقتها اسمها نفيسة. فيسه ايوه فيسه قرروا ان اتزوج محمد لكن صار. هي كانت تعلمه من قبل هي من هو في تعلم عارف من هو ومن هو أبوه. لا لا وتعرف امانته وراقهه هو دول يعني دل ايه ده كان بلهجه السعدي يعني سعد العرب نعم نعم تعلم حكام على الناس يعني هما لكن حكام وابنه وابنه وابنه وابنه, وابنه يعملوا عند اخرى ف... مهدي بهذا اللي عادينا اتخذر فيها طبعا عندي امرأة كمان يعني عندي امرأة ايضا يعني سمحنا لكن موجود يعني كيف نفعل اولادنا للأسف من تدليلنا لهم وانا اقول هذا الكلام لابناء الاغذياء مش معنى ابوك عنده ملايين ومليارات انا تقعد كده عاطب بالقراسة ثم انا اخر هذا من ابويا شركات والمحلات والبنات والاراضي والبورس والشركات آه. لا لابد ان يعمل لا بد أن... والغرض فاهم بالفطره ما لم نفهمه احنا بلد في الغربي عند 6 عشرة عام ما شاء الله يعمل ويشتغل وتاخد اجازه وبتاع سبحان الله وينفق على نفسه عندنا العي قاعد في رقبتنا هو واعيال و... و... و... وعيال عياله عيال لغايه ما نموت كمدان <تصفيق> عايز نعلمه ونخطب له ونرسله شبكة ونزوجه ونجهزه ونصرف على ابنه وعلى ولاده ابنه على ولاده في ايه في ايه الرسول سبعانو عنده 13 عاما راح بس اشرف الرسول الله <تصفيق> الاخر علماء قالوا ليس لدي حق عندي بعد سن البلوغ من اكل ولا شرب ولا ملبس ولا مصاريف من حق الا هذا تفضلا مني الا ان اعلمه ان كان نابغه وان كان مش نافع في التعليم <تصفيق> اشوفه شو لا ليس هذا عيبا في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم او نقصا فيه ان تعظيم. يعمل عند امراه هذا تعظيم هذا تعظيم من الاسلام لشان العمل وقيمه العمل ونحن ما تخلفنا كامه إلا عندما تركنا العمل وانتم من العمل ما فيش في الاسلام في كتب الفقه والشرعيه او قديم هيمنه شيء اسمه عمل محترم وعمل غير محترم الواحد وده كان ناس زبال يا الله طب الزبال امتنع عن ال... والكرناس امتنع عن الكذب وعامل قال والله ما انا مع اولاد الحلال ما انا شايف ان المجاره يحصل ايه فساد والسرقه بتمارسها التجار دول انا والله كل ما ارايته في الشارع اقول الله شوف ده بيعمل شعبه من شعب الايمان بي ممكن على الطريق وياخد اجر اجل في الدنيا والاخره ايه ده دي المملكه سبحان الله يا القصه تحتاج الى اعاده صياغه فكريه لا اعاده احنا عندنا ميزان الكتاب والسنه مفيش عارف عارف العمل العمل الغير محترم العمل في الحرام يعني ايه واحد مثلا مدير مؤسسة الربويه الراجل بيتلم شوية ويستقبل له وريح التوب ده يموت لانه ان شاء الله فلوس حرام وعياله متمردين ومراته مطلعه ويوم القيامه وحرب على الله ورسوله صح ولا لا وايه وانت تعرف تقدمه انت كيف. عايز باورز سلم مستكفي الرابع كنت الرابع يوديك للثالث والثالث والخامس يوديك مع سنه 211 على ايه على مش عارف الحرام هذا عمل غير محترم مدير المرقص مدير الملها خيبة خيبة صح أما, اما العمل المحترم العمل الشريف اللذي. لان احنا ادنى اجزاء متكاملة لكن عند امرأة اي مالها المرأة يعني البيئة العربية انا ذاك عظمة ما صنعت البيئة العربية ان كثيرا من العائلات قدرت المرأة حق تقديرها وجاء الاسلام ليضع المرأة في مصطبع النساء شقائق الرجال. نسيبة الله يرضى عليها بانتكاب الله أكبر. نعم مش كانت بتحارب على رسول الله؟, الله ترضت على رسول الله صحيح. صحيح لما لا تتناوش فألقت القربة وألقت الدواء كتوعارض المرضى سبحان الله ووقفت تقاتل قاتلي يا يا يا أم حرام نسيبة قاتل في ذاك أبي وأمي. قال من جماعها الرسول لأحد إلا لها ولسعد بن أبي وقاص خاله واس في ذاك أبي وقاص آه. سبحان الله العظيم وجاء من قطعها وهت... لها بالسيف وذبحها سيدنا الحبيب صلاص إيه هذا إيه هذه المرأة إحنا عندما نسألك خفوا خفوا الصوف صار من, من ال... البورس اللي مش على الحط بينه وبين سرعة متر الوزر الوزر وبعدين إيه مشكلة مشكلة مشكلة لأن أن سبحان الله أنت لما تيجي تحت الأزمة، هو تحت الأزمة هنالك رجال لا لا لا ال والرجل سواء أنا أحتاج إلى أن إلى أن نعمله خير الله هو هو أنا لا لا لا أنا أنا أنا, أنا, أتمنى أنا من بنتي اللي في الجامعة تدرس أستاذة محترمة، الفاضلات الفضليات ما شاء الله أنا عايز طفل يعالج عن سبحان الزوجة عن الطبيب عن رب النساء ما الله الله سبحان الله فين أحفظ النسيبة؟ ان في مصر اسوا لا لا ان ان ارى قوما من امتي يعبرون سبج البحر كالملوك على الاسره شوفوا الصوره اسمها ليس شايف كده باخر باخر سوف نعم قومتي على صوره الله ان حرام الجمال حاله يا الله ان اكون منهم شوف شوف شوف هنا شوف قال فانت منهم يا ام حرام قال شاء الله ان يذكرك الشهاده اللهم ارزق ام حرم بنت ملكان الشهادة ذهبت حضر. في جيش عثمان وذهبوا على جريل قبرص لست نزلة من الباخرة من استفينة وقصتها دبتها استشدت نفنت القبرصة الان الى الان قبر المرأة الصالح هذا شرف كبير سبحان الله يا شرف. صحيح, صحيح. ذهب ذهبت بيتا وقالت له يا محمد لماذا لم تتزوج قال لقلة ذات اليد قال وان رأيت الجمال والمال والجاه يتزوج شو العرض الطيب خطب النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> <تصفيق> وهذا يعني لا موقف اسلامي منه ان يخطب المراه الصالحه تخطب المراه الرجل الصالح هذا <تصفيق> شيء شأن... شرعي يجوز لا انا من اريد ارتبط صالح لو لقيت جت... شاب صالح من لازم اخطب لابنتي ولا لا, لا. ما فأ... انا يعني احنا بفضل الله في السبعينات وإحنا نعمل نزوج عشرات من الشباب من عائلات ما كانوا بعض لكنه قرّض سبحان الله كان عندي دفاتر مليئة بأسماء الشباب وأسماء فتيات ووصل العائلات بعضها الحمد لله زجاجات ومص ما رأي ما رأي فضلكم أن تستأنف العمل الآن <تصفيق> لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فبعد ان عاش معها خمسة وعشرين عاما ما رأى منها الا خيرا ليس من موقف صغير او كبير بعد وفاتها الا وكان يذكرها سنتعرض طبعاً. كان ابن كم في حينما خمسة عام وعشرين عاما وكان عندها ربعين سنة خمسة وعشرين عاما آه. وافق وافق آه. جمال ونسب ومعسب وخنق وما وكان, وكان كل أولاد منها ديانتها دي. دي لا هي هي كانت من خريش ولكن يبدو البيوتات الكبيرة تعرف في ابن فلاسفة في العصر الحديث في القرن الماضي والقرن من من فرنسا وأوروبا م. يعني أقراكتين كانوا يشربون الخمر هذا ما هي من, من البيوتات من البيوتات الكبيرة. اللي هي تأنف من من الأشياء الصغيرة لا صلاة بورقة بنوفل بعماه عمه. ده انا من بيت اول ما على دين. اول ما لما لما اول ما سمعته ها زملوزه في ايه حاجه واحده من طراز 2007 كاتوره يا راجل في السنة شهر من قطع في الجبل في كهف في لازم تطلع تحرير لازم تطلع تحرير سبحان الله لا والله لن يخزيك الله ابدا وتعمل امتحان الله طبعا برضه والله الله وتعمل امتحان م. تقول له ماذا ترى الان على جبينه طيب فتكشف شعرها هل تراه الآن يقول نعم قال تعال اقترب مني اجلس على حجري يلا. هل تراه الان قال. قال لا قالت والله هذا ملك وليس بشيطان اهدأ لما لا ده مش الشيطان يا ابني الحلال ده حلال واحد إذن سبحان المخلوق اخر يبقى دي قرعه سبحان الله انه ذو واضح إنه عنداه حك بدليل أن أول ما ذكرنا جبريل لعمها على عجب هذا النموس ها مم. جبريل جبريل في بلد تعمده فيه أصلان من أين لك يا خديجة بهذا الكلام هذا زوجي محمد النجدي نزل عليه هاتف هاتف محمد رحت الأولد حيث أصلًا السنة أنا جيب لك الخبر من عند عمي أدي أدي مرأب ناصحة مش يعني مش أبله وأدب <تصفيق> لها تنحي فيزني عنا بعيدا أراح الله من كل عالمينه <تصفيق> أو ربانا إذا سددت سرًا ما مع المتحدثين ذالله سبحان الله و... أبو راشد <تصفيق> <أدو تصفيق> يعني آه يعني آه. لكن لكن هذه النساء الكبار شوف أنا أرى أن قبوريات صانعات التاريخ أولهن خديجه عليها رضوان الله لأن أن تقبل جوار هذا الإنسان العظيم في هذه المحنة بهذا الجنوب <تصفيق> وهذا العقل ده مش واحده حديثه طيب ما هو واضح ان هذا التصرف من من البدايه يحتاج الى وقفه هي خطبه النبي عليه الصلاه والسلام راقت امانته وراقت صدقه و... وهو صغير طبعا وهو صحيح يعني يعني لا لا أنا... طيب لا ممكن ممكن تروح تاخد اعظم مليار في قريش هذا ما اقول لا وخطب لا وخطبها عظماء اخرها ما وافق ما وافق خطبت ما وافقت وخطبت و... وخطبت لماذا ل... ل... لرجحان عقلها. بس انا اقول بناه سيبكم بالشكل من لا لا لا ده, ده قصير لا لا ده سمين تخطوق ده مش عارف طويل زي يعني ده خلق خلق. خصب ده من <تصفيق> شوف الدين وخلق حييت ربيع كده بادب كده العلماء يحضر مجلس العلم كريم الله دينه وعوا خلقه خلق. بس بس بكده عايز رجحان العقل عندها انا عايز شوف هضمة. او هو غيره كثيره قديمه في التاريخ لاننا ما وجدنا من فصل حقي والله ابني انا ما عندي وقت انا هيب اولاد الدعاه والباحثين يبحثوا التاريخ ده بالاخبار ينقذوها ويظبطوها يعني يعني ده ده اشعري ده من الماتروديه ده من المعتزله المعتزله انت يبني الموضوع انتهى وخلص شفت انت حزبين في ايطاليا واحد بيدرس ينصر كليوباترا وانطونيو على استاذ مش ممكن يكون في حزب يكون حزب عبد حزب كليوباترا كليوباترا بس ما حلوين فهي. عاف حاليا خلاص صحيح شوفوا ايه الام عايزة ايه دهنا سيدة خديجة كان بها من الحصافة فهي. ما جعلها تخطب شخص الرسول عليه الصلاة والسلام اذا معناه انه بالفعل كان متفردا بين شباب مكة انا ذاك وذات انا ان شاء الله الحلقة القادمة كنت عن اهل الدنيا بقعض الوصف مفصل, مفصل باذا كنت عن الدنيا وصف مفصل لبيت الرسول <سؤال> صلّى الله عليه وسلم عند <سؤال> الزواج بالتفصيل بالغرف بمساحاته بمساحة الصالة <سؤال> المستقبل فيها الطيوب بمساحة المكربم اللي فيه بضعة خديجة بالتفصيل إن <سؤال> شاء الله القصرة طبعاً والحرس الذين يقفون الحرس الحرس الحرس لا, هو لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كوخاً دخل <سؤال> صلّى صار الكوخ قصرة شخص <سؤ> المستفعل يستطع وبيئلها تغل الديار وتنخصر صحيح إحنا بنأخذ بيوت واسعة فسيحة واشعر بضيق صدر الوريد ان اخرج لا اله الا الله انا اقول عند ناس سبحان الله لا تستطيع ان تستفد داخل البيت ولكن لا تريد ان تخرج لانك تتبسط نسيم الطاعه سبحان الله لا حولك ولا الله وافق المصطفى عليه الصلاه والسلام عليه وع قال عمه هذه الخطبه يتزوج هذا اول زواج له عليه الصلاه والسلام وما تزوج عليها جلس معها ولم يتزوج الا واحده لا يعني لطفا من سيرته في في بدايه زواجه ها.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 الصغار والصغار الصغار والصغار, والصغار, <تصفيق> والصغار لا لا لكن لكن لكن ال ال يعني الشافعي ولي تمسك المظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل وأي حر أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بي. هي ما كانت تعلم أنه نبي لا, لا صار تزوج خلق ونسب خلق ونسب فقط لكن ليس معنا ليس معنا النسر كان موجود النسر موجود والخلق واضح سيرس سيرس أنا سيرت انتقل من شخص مصطفى للشباب ل لشباب الآخرين النسر موجود عندهم نعم موجود من بيتي كذا وكذا لا لا لا وكذا ولا كذا في ابن المخزوبة هناك موجود موجود, موجود. والخلق لا تفوق الرسول لا لا لا لا لا لا نظير له أبدا لا لا أي مقارنة الله تجرح شخص رسوله لا لمن هو المقارن <تصفيق> أه صح من رأي خديجة هذا يعني معذرة لما لما لما في قضية لما الشعر قال أظن أبو سعيد الأشعري في مخاطبتي ال والمعراك لما خطرت به التف بسيده كشُهب بالبَدْر أو كالجند بالعالم صلى وراءك منهم كل ذي أمامه ومن يفوز بحبيب الله يأتمه إذا كان هذا مع الرسالة فمن بالك مع خديجه صحيح ومن يفوز بحبيب الله شوف اللي بزوج صح على المراه العربيه الى الان ماذا تريد الكلمه حاميه واحترام من الزوج كما قالت المراه الحصيفه زوجه محلم بن عوف الشيباني قالت يا بني كوني له انا يكن لك عبء وشيخا كوني له ارضا يكون له سماء كوني له فرشة يكون له لك الغطاء لكن زي ما الفرنسيين يقول لك تتفت الرجل بالراس الرجل بالراس ايه رد رسول ايه في ايه رسول الله سبحانه وتعالى نقول كرامه المراه وشخصيه المراه والمراه والا يعني صلاح زاهين يقول بنت زي الولد ماشكلها لا لا لا لا شوف شوف شوف دعنا دعنا في سلام رسول الله اننا لا تدرس على النساء وشقائق الرجال ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم <تصفيق> اصبر عليها وصبرك مأجور والله لهمة الامور والحكمين من خلاصي اخي يتفرغوا يتفرقوا ان يدهوا كل من جعل جعل في الامر جعل فيه زوجة ثانية وزوجة ثانية, ثانية. سبحان الله لا اود ان اتوقف مع الفضلاتك هذا موقف السيدة الخاتيجي هذا موقف لعمري لابد ان يدرس حقيقة برشا. تركت كل الشباب الذين لا وقولنا وكل لا وقولنا عند القرآن عليه تلقاها تلقاها كل في قوله ربما يبرزها في التجارة والمال وما تقوم لا تسوي شيء ما ماليا وواختارت المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا رشحان هذا رشحان عقل المرأة رشحان عقل المرأة ما كان يعطيها المصطفى أنا ما عنده شيء ليعطيها يعطيها إياه هي, هي رشحان العقل تنظر إلى القيمة القيمة قيمة الخلوقية قيمة الإنسان واحلى لما تبدا قيمه الإنسان اصبح نقاوم الما نظره الى ماده مثلا احنا احنا اتفاهات الامور بنعمل ايه بقول له والله ابني احنا اشترينا راجل ده أول كد الأول فبقى <تصفيق> عابس اشترينا طيب وبعد ما اشتريت راجل بقول له يا ابني الله يرضى عليه احنا الساقين علينا والخفيف علينا حلو يا عم ربنا يبارك فيك يا عم ده في الأول نعم راح يقول له والشبكه دي جهدي يا ابني منك يعني كل واحد له قيمته يا ابني بس في نقطه لسه كان مربوطه السنه اللي فاتت هو ده شتت 100000 بتعمل له ايه احبابه صحيح وبعدين ومؤخر نص بالليل وم آه, اه ومؤخر مش عارف فين فتحت المنظره كنا رشوه وبعدين نسيت لا لا لا احنا عايزين الس الس الستائر من المكان الفلاني والموبيله من المكان خلاص ما فقدناها ولذلك لما صعبنا الحلال على شبابنا انتشر الحرام وكان اسلافنا الصالحون ييسرون الحلال فكان الحرام صعبا وعن في نقطة اخرى اقولها لبقية الاسرة اقول لبناتي الزوجات بالذات اريحي زوجك واصبري عليه وهو ان لم يرى جنبا يستريح عليه سوف يجد جنوبا كثيرة يستريح عليه لك نصيحها من ابن لعله يبقهون هل معاملة السيدة خديجة لشخص الرافر اصبحت السلام اجل ان كل السيدة خديجة امنا أنا يعني امنا, يعني أمنا يعني كلمة السيدة كلمة الحقيقة م المشاريع م يعني كلمة غريبة على ال على هم يعني وأزواجه وامهاتهم في أول نؤمني أفضل لقب له لقب هي مصرية قديمة كلمة السيدة السيدة أنا سأسمعها حتى السياق صيني وحتى ت ت تترجم إلى ست وسموه لي بست غالباً ست ملكة على الرجل الجهات الست <تصفيق> <فعين تلتبوه؟ تصفيق> حسن. حسن. حسن. كيف كانت تعامله امنا خديجه عليها رضوان الله رضي الله عنها الانسان بهذه العظمه العجيبه ضربت مثال بسيط تفضل شوف شوف الاجابه القاسم مات ابنه ابنها. اول ابن القاسم وبين <تصفيق> كان الرقد صبر الله له كلمات كان عنده سنتين هو احنما تزوج اول ما انجب انجب القاسم القاسم, القاسم. نجيب بخير. وهو 26 عام مثلا اه عام. بالضبط خير فلما انجب القاسم فجاء في اليوم التالي من دفنه مم. اللبن نزل من صدر امنا خديجة سبكت قال مالك تذكين يا خديجة قالت حنت درت لبينة القاسم لا الى الى بعد ما وعدها بعد الرضاعة الله. من سبحان الله استدي منها سبحان الله قال هذا جبريل بالباب يقول لك ان القاسمه في, مك... في قصر من ذهب لا تعب فيه ولا نصب جعل الله له مرضعه من الجنه اتحبين ان ترينه يا خديجه امتحان اصعب امتحان لام تحب نكشف السطور الستور زي ابوك ابراهيم الخليج. ها وكذلك نوري ابراهيم تحب نكشف الملكوت وتشوفيه في الجنه انظر مفاجاه بل اصدق الله ورسوله الله هذه خديجه الله هذه الله هو اكبر اذا بياتي من فراغ ايضا المره ان شاء الله القادمه من كل من الدنيا عند زور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام الزواج الأولى لنرى ماذا كان يصنع حضر البيت باذن الله تبارك وتعالى وفي نهاية الحلقه نسلو بدعاء من فضلتكم صلى <تصفيق> الله وسلم وبارك عليه يا سيدي صلى الله عليه الله. والله شكر فينا نبينا أنا. اللهم شفع فينا نبينا أنا. أنا. اللهم ترضى بنا قلب نبينا أنا. اللهم ترضى بنا قلب نبينا أنا. اللهم, قلب نبينا. اللهم تحت تحتدواء وحشرنا يا رب في زمرته يوم لا ينفع اعمال ولا ينون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم استنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضى بعدها ابدا اللهم فرح بنا قلبنا نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. واجعلنا من المصدقين لسنته يا رب العالمين اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا فوق كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا واختم لنا بالصالحات اعمالنا يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا ذات أرحم أرحم أرحم بما صعدت شفاء منا اللهم ما كان بالنظر الى وجهك الكريم بما بعد صدق عند مليك مقتدر اي لبناتنا ازواج صالحين وابنائنا زوجات صالحات انصر امه المسلمين أيام. انصر امه محمد يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تقبل انت اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين شكرا لفضالتكم ولهذا اللقاء نلتقيكم في الحلقة القادمة ان شاء الله بارك الله فيكم مشاهدينا مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واناكم الى نهايه هذه الحلقه في صفوه الصفوه أشكر حضرتكم وأشكر بسمكم جميعا ضيفنا الكريم الدائر الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأسلام الدكتور عبدالعبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد مع صفة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألا عباده الذين اصطفاء الله خير أم ما يشركون